وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل يصلي لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة من أغرب ما جاء عن عمر رضي الله تعالى وقال اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل كذا وكان عارف أنه سيقتل كيف يقول هذا الكلام? يقول هذا من يعلم انه ايش? من يتوقع انه سيقتل ولا لا? لكن ايش قالك ان لا تجعل قتل بيد كذا؟ اذا انت عندك خبر انه ستقتل? هل عندك شيء احساس بهذا? عندك اخبار بهذا? السؤال او الطلب هذا لا يكون الا عن علم او احساس بالقتل. فإن كان ولا بد القتل لا تجعل قتلي على يدي ايش رجل سجد لك سجده اجا قل هذا قتلني يقول انا كنت اصلي فتضع في الحجه لا ان كنت ولا بد مقتول فليكن قتلي بيد رجل لم يصلي فلا حجه له علي فهمتوا كيف الموضوع يا هذه القضية يشير اليها موقف عبد الله ابن عبد الله ابن ابي لما رجعوا من غزوة بن المصطلق وكان ابن ابي وهو رئيس المنافقين وتكلم كلمته في قضية الماء وغلام عمر وغلام الانصار وقال وغلب وضرب غلام المهاجرين غلام الانصار وقال وبلغت الكلمة الموضوع الى ابن ابي وقال ما نحن وهم الا كمثل القائل سم منك يقول والله لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا كذا إلى اخره فجاء الخبر إلى رسول الله جاء ابن أبي تذكر ابدا أبدا أنا قلت يكذب نفسه لكن جاء الوحي مصدقا لذلك. يقولون لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. هذه قضي وحكم عليه بمقتضى ما قال وما قاله صحيح. ولكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ليست له ليست له ولا للمنافقين الحكم صحيح ان الاعز سيخرج الاذل ولكن لمن العزة ابن ابي يزعمها لنفسه والله يثبتها لمن لله ولرسوله وللمؤمنين فحكم عليه بمقتضى ما نطق فلما بلغ عبد الله الخبر وجاءوا الى ابواب المدينة هو الذي منع أباه أن يدخلها وأمسك بزمام راحلة أبيه واستل سيفه وقال والله لن تدخلها على رسول الله حتى يأدن لك لتعلم أن العزة لله ولرسوله الولد دقف أمام أباه فرسول بلغ الخبر قال إن عبد الله منع أباه من أن يدخل ويقصم حتى تأذن له قال أخبره فليأذن له فأذن له فدخل بعد ايام اشاع الناس بان الرسول سيقتل ابن أبي كلمته فسمع عبد الله فجاء لرسوله وهذا محل الشاهد قال يا رسول الله ان كنت قاتل ابن ابي ما قالش ابي فمرني اتيك براسه اني اخاف ان تأمر رجلا اخر فيقتله فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك خليها عندي أنا هنا عمر يقول اللهم لا تجعل قتل على يدي رجل كذا نستطيع أن كما ما وجدنا المنشير إلى هذا لكن نستطيع أن نقول إن عمر رضي الله تعالى عنه قد أحس بهذا القتل في قضية بئر أريس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ودخل إلى البئر ونزل على البف ودل الرجلين فجاء أبو بكر واستأذن فأذن له رسول الله وجلس مع رسول الله ومد الرجلين ثم جاء عمر واستأذن لما السامع وقال أذن له وبشره بالجنة جاء عمر واستأذن قال أذن له وبشره بالجنة ودون ذلك كذا فدخل عمر فكان دون هكذا باب وكان يسال حذيفه هذا الباب يفتح ولا يكسر وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه قال بل يكسر وكسر الباب ليس كفتحه فاستشعر عمر من ذلك الوقت أنه سيقتل فهنا قال اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل لا ايش لهم يصلي لك سجدة اذا الاستشهاد في سبيل الله يقتله من الكافر وبعد ذلك الكافر امره الى الله ان امتن عليه وتاب واسلم لاحق بالمسلمين والا لم تكن له حجة يحاج بها اذا اصعب ما يكون ان يقتل المسلم المسلم فعمر يتمنى أو يسأل أو يرغب بأن إذا كان ولا بد من القتل لا يكون قاتله مسلما لان قتل المسلم للمسلم من أعظم المصائب التي تقع في المجتمعات وكما قال عثمان رضي الله تعالى والله لا إن قتلتوا أو قتلتموني لن يرفع السيف بينكم إلى يوم القيامة وكما قال رضي الله تعالى عن